بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ يَامِّينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 وإذا قيل له اقُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مهتدين.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 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آدان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخفف أبصارهم كلما جَوَّ فِيهِ وَإِذَا أَغْلَبَ عَلَيْهِمْ طَامُوهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَبَصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ قَدْ رَكِبَكُمْ الذي تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لله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 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتَّقُوا النَّارَ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عُدَّةٌ لِّلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جنات تجرين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 يَكُونُ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ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 وقال أن بأُهِيَ بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكُنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا أَلَمَّ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُرُونَ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا دم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وَلَا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع لحين فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهجطوا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 يَا بَنِي سُرَ إِلَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي نِعْمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي ظَلَلْتُكُمْ وَإِنِّي ظَلَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنَّا شَفَاعَةٌ وَلَا يؤ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 وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعد لي وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ طَلَبَ مُوسَى قَوْمَهُ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ أَن تَدْبِرُوا فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ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 وَلَللَّهِ عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ وَأَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 فأنزلنا على الذين ولموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب عصاك الحجرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم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 وبصلها قالا تستبدلوا للذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليه الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بإذن يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ لِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا, وعمل صالحا سوف نليهم ولا هم يحزنون واذا اخذناث ساقكم ورسلنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه خذوا ما اتيناكم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم وعدني ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فلولا الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم اوراق ردت خاسرين فاجعل لنا كالا بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بطرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا قَالُوا إِنَّ نُوقُلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَادٍ بَيْنَ ذَلِكَ فَسَرَعُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ i la fàquillant l'avui ha tèsr l'nàzirien. قالوا ادعوا لنا ربك يبلنا ما هي إن البقرة شابه علينا إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله <لمهتدون> <قال> إن يرى الارض ولا تسقي الحور تسلمت لا شيء فيها قال الان جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون واذ قتلت النفس فدارتم فيها والله خرج ما كنتم تكتمون فقل لهم ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قستت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن يَطْبُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ أَفَتَظُنُّونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ اسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقِنَ لَنِ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضٌ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قالوا يحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم Amen. Yeah. الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئكم فأولئك أصحاب النار من فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات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 إِلَّا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أنفسكم. это صدقا لما معه قل فلم تقتلون أنبياء راهب قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم خُذُوا مَا آتيناكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتيناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ لِكُفْرِهِمْ قل The meeting. حتى يقولا إنما لحن فتنة فلا تغفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن ويتعلمون وَرَقَدَعَلِمُونَ مَنِ اشْتَرَى مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرًا فِي أَنفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ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 كَمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ عَمِىَ فَأَجْلَسَ اللَّهَ أَنْ يَذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فيه وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَ مَا تُولُّوا فَذَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسْعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَلَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلَّهُ بل مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْمِ كُلُّ لَهُ قَالِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ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 الذي جاك من العلم ملك الله به ولي ولا نصير الذين على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدا ولا, ولا هم ينصرون واذا بتلائذ راضي قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأملا واتخذوا من مقاه إبرانيم مصلا وعند قال هذا بلدا آبنا وارزقا له من الثمرات من آبن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فمتعوا قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع ربنا لا تقبل لنا ان انك انت السريع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن دنياتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا وَمَنْ يَرْبُ عَمِّنَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا هَنْسَتِهَا نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنُ الصَّالِحِينَ إذ قال له قد لها تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شغر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شغرا وإن الذين أوتوا الكتاب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 the <laughs> وَلَا تقولوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَّمَرَاتِ وَبَجْرِ اتِي بِقُوَّةٍ عَنُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَدًا يُحِبُّونَه كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حبا لله. ولو ويشتغون به ثمنا قليلا ويشتغون به ثمنا I'll يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآ إِلٰهٍ قُلْ هُوَ وَاحِدٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ هُوَ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 واتزودوا فإن خَيْرَ تزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا अत uh -oh. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَفِي السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وعسى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 والفتنة أكبر من القتل وَلَا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعهم ومن يرتدي ذنكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت جعلكم <تصفيق> اولائك وخَرِّفْكُمْ مَنَاشِئُ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا عَقَبَةً لِأَيْمَانِكُمْ لَا تُرَادُ لَكُمْ حَائِلٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَزْعَلْنَا فِيهِ أَنْفُسُنَا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ نحن حق بالله الكبن ولم يغتزع تم من المال قال ان الله اصفر عليه وزاده بسطه في العلم والبس والله يؤتي الكو من يشاء والله واسع عليم وقال له إِنَّ صَلَطَالُوتَ بِالْجُرُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ابْتَلِينِي بِهِمْ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَيْسَ مِنِّي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ يشرب من ما إلا قليلا منهم فلما جاوزه Allah لأطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبلي فهاي عصار في نار فاحترقت كذلك أبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Surah <laughs> Al-Fatihah.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 ومن عاد فأولئك أصحى النار فيها خالدون يمحق الله الربا وله بالصبطات والله لا يحب كل كفار don't تسأله وأن تكتبوه صغيرا أو كبيرا من أجله ذلك مغسط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 neil and